يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخريا درجات ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمّة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن ببيوتهم سقفا من بقذ ورعارد عليها يظهرون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 وَإِنَّهُمْ ليصدونهم عن السبيب ويحسبون أنهم مُهْتَدُونَ حتى إِذَا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فإس القرين ولن ينفعكم اليوم إِذْ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون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 وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا من دون الرحمن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 وقالوا يا أيها الساحر اذع لنا رفك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكتون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليت لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أشورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترمين فاستخف قومه فأطاروه إنهم كانوا قوما فاسقين فَلَمَّا أَسْفُونَ تَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَوْقَنَهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَا هُمْ سَلَفَوْنَ وَمَتَلَّلِ أَقِيلِينَ وَلَمَّا ضُرِبَ بِنُورٍ يَمَمَّذَلَ إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ وَقَالُوا آَلِهَتُنَا قَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إلَّا جَدَلَ بَلْ هُمْ قَوْمٌ قَصِمُونَ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 ولا يخذنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالفكمة ولأبين لكم بعض الذين اختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون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 إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحسنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يضعوا عليهم بصاحب من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وفيها ما تشتمن الأعين وألس فيها خالدون وتلك الجنة التي أرسلموها بما كنتم تعملون. لَكُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنهَا تَأْكُلُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ مُقَالِدُونَ لَا يُفَكَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهَا مُبْلِسُونَ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمْ ظَالِمِينَ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّ قال إنكم ماكتون لقد جئناكم في الحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحتبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون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 ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون وقيله يا رب ان هؤلاء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 بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم دهت السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم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 أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وان لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عزت بربي وربكم أن تردمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم يريمون فاسر بي عبادي ليلا انكم متتبعون وتوكل البحر رهوا انهم جنتم مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وجروع ومقعم كرين ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل العبد بالمهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلتناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أثرهم لا يعلمون لَمِ بَعَتُهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يُعْمِي مَوْلَى نَعْمَ مَوْلَى شَيْءٌ وَلَا هُمْ يُصَوُّنُ إِلَّا مَرْضَحَ مَالَ اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّكْوَمِ طَعَامُ الْأَدِيمِ يَغْلِي فِي البطون. خذوه فاعتلوه إلى زواء الجحيم ثم صفوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مطعم أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور حول عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم رضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دبة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها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 لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون كل الذين آمنوا يغفروا للذين لا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 أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم, محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماء والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كتبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وَأَضَلَّهُ اللَّهُ على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على مطره غشاوة فَمَن يهديه مِن بعد الله أَفَلَا تذكرون وَقَالُوا مَا هي إِلَّا حياتنا الدنيا نَمُوتُ ونحيا وَمَا يهلكنا مِّن دُونِهِ إِلَّا لهم وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا التَّهَاوَى وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِن هم إلا يظنون. وإذا تلع عليهم آيات بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا, قالوا اتوا بآبائنا إن كنتم صادقين كل الله الحيكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم, قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن في مستيقنين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 ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعدبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم